بسم الله الرحمن الرحيم أصبحنا وأصبح رب العالمين الملك لله كثيرا بكرة وسبحوه صدى الكويت بالتعاون مع رواص ل ل إ ن ت ا ج ا ل إ ع ل ا م ي تقدم اذكار الصباح والمساء و ف ض ا ئ ل ه بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي اللهم إلهي أسألني االه ل ن صلى اسمعي ث ل ا ث ة لا يرد الله دعاءهم الذاكر الله كثيرا و د ع و ة المظلوم و ا ل إ م ا م ا ل م ب ص د رواه البيهقي وحسنه ا ل أ ل ب ا ن ي أ ذ ك ا ر الصباح والمساء عند الذي يشفع عنده 「今日は私たちのために」<音楽>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 من ا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا ي ح ي ط و ن بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات و ا ل أ ر ض ولا ي ؤ د ه حفظهما وهو العلي العظيم من قالها حين يصبح أ ج ي ر من الجن حتى يمسي ومن قالها حين يمسي أ ج ي ر منهم حتى يصبح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 Minشرilwaswasilkhannaas ر س, الذي وس وس في ص و الناس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 الذي يوسوس في صدور الناس من ا ل ج ن ة والناس من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء رواه أ ب و داود والترمذي أ「恵まれなさい」「恵まれなさい」「恵ま ا な ي い」「恵ま ا なさい」「恵まれなさい」「恵まれなさい」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 رب أ ع و ذ بك من ع ذ ا ب ا ل ن ا ر و ع ذ ا ب ا ل ق ب ر رواه م س ل م ا ل ل ه م بك أصبحنا و ب ك أ م س ي ن ا وبك ن ح ي ا وبك س ل ا م ي ه ا ل ت ر م ا ء الله م أنت ربي ل ا إ ل ه إلا أ ن ى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 انك انت الله لا اله الا من قالها حين يصبح أ و يمسي اربع مرات أ ع ت ق ه الله ورسولك رواه أ ب و داود اللهم ما أ ص ب ح بي من ن ع م ة أ و ب أ ح د من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر من قالها حين قالها يصبح فقد أ د ى شكر ي و م ه ومن قالها حين يمسي فقد أ د ى شكر ليلته رواه أ ب و داود اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت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 「ひらめき」<音楽>「ひらめき」<音楽>「ひらめき」「ひらめき」「ひらめき」「ひらめき」「ひらめき」「ひらめき」「ひらめき」「ひらめき」「ひら حسبي الله, حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما اهمه من أ م ر الدنيا و ا ل آ خ ر ة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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في ا ل أ ر ض ولا في السماء وهو السميع العليم من قالها ثلاثا إ ذ ا أ ص ب ح وثلاثا إ ذ ا أ م س ى لم يضره شيء رواه ابن ماجة رضيت بالله ربا و ب ا ل إ س ل ا م دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا و ب ا ل إ س ل ا م دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا من قالها ثلاثا حين يصدع وثلاثا حين ي م س ي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 اللهم إ ن ي أ س أ ل ك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه و أ ع و ذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده رواه أ ب و داود أ ص ب ح ن ا على ف ط ر ة ا ل إ س ل ا م وعلى ك ل م ة ا ل إ خ ل ا ص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 سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده من قالها م ئ ة م ر ة حين يصبح وحين يمسي لم ي أ ت ي أ ح د يوم ا ل ق ي ا م ة ب أ ف ض ل مما جاء به إ ل ا أ ح د قال مثل ما قال أ و زاد عليه 「心、mm. uh、の声 و かけたら」「ل شيء قدير. لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له يقولها عشر مرات أ و م ر ة و ا ح د ة عند الكسل رواه ابو داود ومن قالها م ئ ة م ر ة في يوم كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له م ئ ة ح س ن ة ومحيت عنه م ئ ة س ي ئ ة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يات احد بافضل مما جاء به إ ل ا احد عمل اكثر من ذلك رواه البخاري ومسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه و ر ض ى نفسه وزنه عرشه ومداد وبحمده ورضا وزنة ومداد وبحمده ورضا كلماته كلماته عدد عدد سبحان الله سبحان خلقه الله خلقه نفسه عرشه نفسه يقولها ثلاث مرات إ ذ ا أ ص ب ح رواه مسلم ويقول أ ي ض ا اللهم إ ن ي أ س أ ل ك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رواه ابن ماجه أ س ت غ ف ر الله و أ ت و ب إ ل ي ه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه يقولها م ئ ة م ر ة في اليوم <ت ص في ق> وسلم على نبينا محمد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا ادركته شفاعتي يوم ا ل ق ي ا م رواه الطبراني الجار المساء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 م 故 الذي يشفع を ن د ه إلا ب か ذ ない ي と ل م ما بين ما ي ي ي م أ ي د ي ら م وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إ ل か بما شاء.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 Minشرilwaswasilkhannaas ر س, وس وس ص د و الناس الفلق من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 マ لك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من ا ل ج ن ة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الله الله قل هو الله أحد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 「私の名前は何でもいいです」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 وحده لا شريك له。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 「あなたの手を借りてくれたらいいなあなたの手を و りてくれたらいいなあなたの手を借りて م れた ل ن い ا あなたの手を借りてくれたらいいなあ ب た ن 手を借 و てくれたらいいなあな ك の手 م 借りてくれたらいいなあなたの手を借りてく ن ت らいいなあなたの手 ا 借りてくれたらいいなあなたの手を借 وأنا على たを د ك و, و ك أ と ع したこ ا にしたことにしたことにし م ことにしたこ ع に ت たことにしたことに ك た علي したことにしたことに ف たことにした فانه لا يغفر الذنوب إ ل ا انت من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل, قالها موقنا بها حين يمسي فمات من دخل الجنه ة ومن ا اللهم ي اني امسيت اشهدك واشهد حمله عرشك وملائكتك وجميع وحدك وأن ورسولك محمدا اللهم أمسيت خلقك الله لا إله إلا لا لك أنك شريك أنت أنت إني عبدك ش ك ك. أن「あなたの手を借りてくれたらい ك な」 وملائكتك وجميع وحدك وأن محمدا خلقك الله لا إله إلا لا لك أنك أنت أنت شريك ع ب「あなたの声が聞こえるように」「あなたُ声が聞こえるように」「あなたの声が聞こえるよう ك وملائكتك وجميع وحدك وأن و محمدا خلقك الله لا إله إلا لا لك أنك شريك أنت أنت عبدك ر س و ل の ا ل ل ه なたの أ がけ」「あなたの ش ه け」「あなたの声がけ」「あなたの声がけ」 وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت من قالها حين يصبح او يمسي اربع مرات أ ا ع ت ق ه م بمنك ورسولك رواه أ ب و داود اللهم ما أ م س ى بي من ن ع م ة أ و ب أ ح د من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر م من قالها حين يصبح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 اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافلي في بدني اللهم ع ا ف ら ي في س م らら ل ل らららららららららららららららららららららららら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 اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت رواه أحمد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 「ひらめき」「ひらめき」「ひらめき」「ひらめき」「ひらめき」「ひらめき」「ひらめ و ひらめき」「ひらめき」「ひらめき」「ひらめ حسبي الله لا إ ل ه إ ل ا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي رب عليه الله لا إله إلا إله توكلت هو وهو رب من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أ ه م ه من أ م ر الدنيا و ا ل آ خ ر ة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 اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ ب ع ظ م, ع م ع ت ك أن أ غ ت, ت ا ل من تحتي رواه ابن ماجه اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء وملكه ي أشهد أن لا は ل ه إ ل ない ن ت أعوذ بك من ش は ن ف س のない部分はあなたのない部分はあなたのない部分はあなたのない部 س はあなたのない部分はあなたのない部分はあなたのない部分は بسم الله 分はあな ل のない部分はあな م の ش ي 部分はあなたのない部分はあなたのない部 وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في ا ل أ ر ض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا ي ا ر م اسمه شيء ف الارض ولا إ ذ ا أ م س ى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 رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين ي م س ي كان حقا على الله أ ن يرضيه يوم القيامه ا ر و أحمد يا حي يا قيوم برحمتك أ س ت غ ي ث ア صلح لي شأني كله ولا تكني كل إلى نفسي طرف تعين. رواه الحاكم. أمسينا وأمس الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها.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 حتى يمسي ولم ي أ ت ي أ ح د ب أ ف ض ل مما جاء به إ ل ا أ ح د عمل أ ك ث ر من ذلك رواه البخاري ومسلم أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق. أعوذ بكلمات بكلمات الله التامات خلق الله التامات من ما شر من, شر ما من قالها حين ينسي ثلاث مرات لم تضره ح م ة تلك ا ل ل ي ل ة رواه أ ح م د اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أ د ر ك ت ه شفاعتي يوم ا ل ق ي ا م ة رواه الطبراني والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما قال ابن عباس رضي الله عنه الشيطان جاثم على قلب ابن آ د م ف إ ذ ا سهى وغفل وسوس ف إ ذ ا ذكر الله تعالى خنس وقال كعب بن مالك رضي الله عنه من أ ك ث ر ذكر الله برئ من النفاق وختاما ن س أ ل الله أ ن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا وتقبلوا تحيات إ خ و ا ن ك م في رواسم للانتاج ا ل إ ع ل ا م ي بالرياضه